ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا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 ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله و ما فللله وللرسول ولذل قربا واليتاما والمساكين واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم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 اموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحب من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا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 لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 كما فعل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلم ما كفر قال إني بريء من كإني أخاف الله رب العالمين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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القر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 هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ